لا إله إلا الله. استو استو أقيم صفوفكم وتراصوا الله أكبر. الله أكبر.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 ما سواه هو نفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا مما تشكرون وقالوا اذا ضللنا في الارض الا اننا خلق جديد بلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفك ملك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولو ترائذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عود ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا املا ان جهنم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 وسجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله الله أكبر الله أكبر الله اكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وم مما رزقناهم ينفقون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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كانوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأفوسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين.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 وَلَا زَمْرِ رَأَمْ وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقدير ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا